وذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادروه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب